جمالها فعنيها ولا تسمتها ما اعرفش ايه فيها زويت بناوتها اه اه اه اه اه بن حنويتها جمالها فعنيها ولا تسمتها راض في قيم زونت عين بي تتكلم وكلامها في أسرار أسرار والرمشي بي سلام لكن سلام ونار أبى عين بي تتكلم وكلامها في أسرار أسرار. والرمش بيسر لكن سلامه نار آه لكن سلامه نار نار آه من حلاوتها تبالها بتعنيها ولا بتسامتها ارقصي فيا ذوي الملويته اه اه االدمه مش قادر افهمها ولا قادر اسناها مين اللي علمها تشغلني وياها مش In halawitha, I'm the grannie, and the tsemite. Barak shevfiya, zewit na lewite. Ah, ah, ah, ah, ah,